فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحق ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار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 إِنَّ رَبَّكُمَا لَكاذِبَانَ مَا رَجُلُ بَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فخذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَمَن أيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً Fabi آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان؟ يعرفوا مجرمون بسيماهم يعرفوا مجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقداها فبأي آلاء ربك ما تكذبان هذه جهنم مُلْتَى يكذب بِهَا الْمُجْرِمُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذَّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ آل فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنات فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات افناء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 ربك ما تكذبان متكئين على فرش بطائنا من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه قَصةُ الطَّر فيِي لَمْ يبُمِسهَُّ إِ سُقَ بِلَهُم وَلا جَ فَبِأَ آلَ يغبّكُ م تُكَذبَ كَأَنَّهُ القوتُمَوج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 ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان Hei maa faakihetun, nakhlun, varumman Fabii ai alaa'i rabbi kuma tukadzi Meksooratun fiil khiyan fab i i alaa i rab i kuma Lam yatomith hunn insun qablahum